بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن خير لشديد أ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يوم ذل